الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهد ان شهدنا الى الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد ماذا الله حي على الصلاه I a não l'alfabet Allahu akbar la